م و ل ا ب ل س ي ل ل ع ل و ا ل ا س ل ا م ي أن one